لِيَنْقُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ بَلْ كالله لتسألن عما كنتم تذكرون وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْفَا ظَلَّ وَجِهُهُ مُشْوَدًّا وَهُوَ كَرِيمًا 時点で ب لا ي مونَ في الأت م سوس ك الأج مَسَل الأان وَغ الأززحت lenu <risa> yu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 ام الله لا قد ارس لنا من من قبل وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة